يا لا يا لا يا يا يا يا هذا الفرح يهدي صور وجودكم فحل غلا نعطي وفاء وادب والقلب ما امرأة لا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفاء وعذب شعور والقلب ما أمراسة ريح الغلا وسكاب خور وحساس من بين الملأ والقلب شايد لا فرح تازاد الولد ريح الغلا وزكاب خو وحساس من بين الملا والقلب شاهد لا من فرح تازاد الولد هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل غلا نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا هذا الفرح يهدي سرور وجودكم فحل الغلور نعطي وفا وعذب شعور والقلب ما عمره سلا في داخلي حبن يثور نادى لكم شعري كتبت بالسطو شعر بقالي واعتلى في داخلي حب ننثو ندى لكم ما لنهلا شعري كتبت بالسطو شعر بقالي واعتلى هذا الفرح يهدي سرور Ojot kom fa hel gla, nahti yhvi fa wad bshuus, w alqal ma amrasaas. Hadel farahy hdi surus. يعطي وفاء وعذب شعو والقلب ما عمره سله باقة غلا وجمال زهور ولا غيركم أحد فلا دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا باقت غلا واجمل زهور ولا غيركم ما فلا دام الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا هذا الفرح يهدي سرور بوجودكم فاح الغلا نعطي غفاوة شوق والقلب عمره سلام هذا الفرح يهدى سرور وجودكم فحل الغلا نقي وفواد بشوق والقلب عمره سلام